بوك تو سدم دست سبعون سبعون, سبعون جوايا بيخ جواو إسكم بيخ إسكو نشتو الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء إسكاتلي هل تحب أن تدخن هل تحب أن تدخن إسكاتلي هل تحب ان ترقص هل تحب ان ترقص إسكاتلي دا هل تحب ان تتنزه هل تحب انت تتنزه؟ ايسكم دا بوشا احب ان ادخن احب أن أدخن. هل تريد سيجاره؟ هل تريد سيجاره؟ توي ايسكا اوغانتشه هو يريد شعلة نار ولاعه هو يريد شعلة نار. إيسكم دا پيا أحب أن أشرب شيئا. أحب أن أشرب شيئا. دا يام أحب أن آكل شيئا. أحب أن آكل شيئا. Искам да си отдъхна малко. Оحب أن أريح نفسي قليلاً. Оحب Бих искал да ви попитам нещо. Оحب أن أسألكم شيئاً. Бих искал да ви помоля. أحب أن أطلب منكم atlub minkum shay'an uhibb an atlub minkum shay'an be iska davi pokanja na nešto قهوه جيواته ماذا تريد حضراتكم ماذا تريد حضراتكم جيواتي هل تريد حضرتكم قهوه هل تريد حضراتكم قهوه الي предпочитате تفضل حضراتكم شاي أو تفضل حضرتكم شيء؟ نريد أن نذهب إلى البيت نريد أن نذهب إلى البيت هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي؟ те искат да се обадят по телефона. Юридун ан ятасилу биттелефон. Юридун ан ятасилу телефон За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.